إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إ ل ي ه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من ي ه د ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وان شر الامور محدثاتها وان كل م ح د ث ة ت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فان الله سبحانه وتعالى شاء ان يختم رسالات السماء برساله محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت رسالته صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكمل هذه الرسائل في اكمل ل ل ر رحمتها س ا ئ في أ هذه الرسائل في هديها فجاء شرعه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ت م هذه الشرائع في م ع ا م ل ة الناس وفي ا ل ر ح م ة بالخلق في ا ل ر ح م ة بالمسلم والكافر في ا ل ر ح م ة بالحيوان والطير فالنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كان كما قال عنه الله تعالى وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فما و إ ل ا تفيد الحصر أ ي أ ن ه صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف ملخصا لرسالته في ك ل م ة ج ا م ع ة فهي هذه ا ل ك ل م ة وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و ك ل م ة العالمين تشمل ا ل إ ن س والجن والمسلم والكافر والطير والحيوان والقريب والبعيد كل من سوى الله سبحانه وتعالى يدخل في لفظ العالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ر ح م ة لكل شيء وجاء ر ح م ة لكل أ ح د حتى أ ن ه صلى الله عليه وسلم جاء ر ح م ة لمحاربيه الذين حاربوه وقتلوا أ ص ح ا ب ه وسبوه وشتموه جاء ر ح م ة لهم صلى الله عليه وسلم صبر عليهم لما آ ذ و ه وحاربوه حتى هداهم الله تعالى فدخلوا ا ل ج ن ة فهذا هو خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل أ ن يسلم في غ ز و ة أ ح د كان ق ا ل د رضي الله عنه في ذلك الوقت مشركا وهو الذي قاد جموع الكفار لما أ ح ا ط و ا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشجوا ر أ س ه و أ د خ ل و ا ح ل ق ة المغفر في وجنتيه وكسروا رباعيته وكاد يموت صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو قائد ا ل م ج م و ع ة التي كادت تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل ت به من ا ل أ ذ ى ما س أ ل ت ه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن أ ش د يوم لقيه من المشركين فقال لها يوم أ ح د في هذا اليوم كان ق ا ل د بن الوليد هو الذي يقود جموع الكفار ل إ ي ذ ا ء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت ا ل م ع ر ك ة ما دعا الله تعالى على خالد بن الوليد ولا طلب من الله عز وجل أ ن ي ق ص م ظهره ولا أ ن يتوفاه كافرا مشركا بل قال قولته ا ل ش ه ي ر ة وهو يمسح عن وجهه اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون وتدور ا ل أ ي ا م وتتعاقب الليالي حتى ي أ ت ي العام السابع من ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أ ح د بنحو خ م س ة أ ع و ا م ف ي أ ت ي خالد بن الوليد إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقول له أ ن ت سيف الله المسلول فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ر ح م ة لمثل هذا الصحابي الذي حاربه وعاداه وفعل معه ما فعل كان ر ح م ة له بصبره عليه وحلمه عليه حتى هداه الله تعالى و أ س ل م وامن ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الطائف وفعل به المشركون ما فعلوا حتى صار صبيان الطائف الغلمان الصغار الذين لا يعرفون من تدبير أ م ر ه م شيئا يحملون ب أ ي د ي ه م ا ل ح ج ا ر ة ويسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذفونه ب ا ل ح ج ا ر ة فتقع ا ل ح ج ا ر ة في قدمه وربما في ظهره حتى تسيل قدمه دما صلى الله عليه وسلم وذاك بعد موت عمه وزوجه فيجلس في ظل حائط ويدعو ربه تعالى دعاءه الطويل المشهور فينزل جبريل عليه السلام في غ م ا م ة ومعه ملك الجبال فيقول له يا محمد هذا ملك الجبال يقرؤك من ربك السلام ويقول لك لو شئت أ ن أ ط ب ق عليهم ا ل أ خ ش ب ي ن لفعلت لو أ ح ب ب ت أ ن يحمل ملك الجبال مكة جبلي م ك ة على يديه ثم يطبقهما فوق أ ه ل م ك ة فيموتوا ص ر ع ا جميعا لفعل فانظر ماذا تريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيره العظيمه د ع م لعل الله يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله ولا يشرك به شيئا نبي أ و ذ ي وحورب وضرب وعود ثم بعد ذلك يطلب ا ل س ل ا م ة لمن حاربه هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت أ خ ل ا ق ه وعلى مثل هذه ا ل أ خ ل ا ق يجب أ ن يسير ا ل أ ت ب ا ع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كانوا صادقين في اتباعه وفي ا ل ت أ س ي بسنته وفي العمل بدينه أ م ا أ ن يقتل ا ل آ م ن و ن ويروع المساكين فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ولا علمه الناس ولا سنه للمسلمين بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما يرويه مسلم في صحيحه عن بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش قال له للامير اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله سيوف المسلمين لا تعمل الا في رقاب الكفار أ م ا أ ن يقتل المسلم بسيف المسلم فهذا ليس من أ م ر رسول الله وليس من هدي رسول الله وليس من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا, ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر أ ص ح ا ب ه إ ذ غزوا في سبيل الله أ لا يغدروا ولا يمثلوا وما يجري من تفجير هنا أ و هناك في مصر أ و غيرها من شتى بقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي هو غدر بمن يموت في مثل هذا التفجير والنبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ر أ ص ح ا ب ه إ ذ خرجوا لحرب الكفار المحاربين للمسلمين الصادين عن سبيل الله أ ل ا يغدروا بكافر فكيف ي غ د ر بمسلم يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله اغزوا ب س م الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا ت غ ل و ا ولا ت غ د ر و ا ولا تمثلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التمثيل ب ا ل ق ت ل و ب ا ل أ س ر ى وبغير ذلك ممن هناك ممن يحارب المسلمين فكيف اليوم يمثل بالناس فتقطع رؤوسهم ويلعب بها ا ل ك ر ة اهذا من هدي رسول الله ومن س ن ة محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الذي أ خ ذ ا ل أ س ر ى في بدر وقد حاربوه وفعلوا به ما فعلوا فمن عليهم وفاداهم بالمال ولم يقتلهم كما أ ش ا ر عليه عمر صلى الله عليه وسلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحذر أ ك م ل التحذير من الغدر أ ن ا أ ق و ل لك هذا لتعلم أ م ر ا هاما جدا أ ن ما يجري في العالم ا ل إ س ل ا م ي ومن جملته مصر ليس هذا من هدي رسول الله ف إ ن ر أ ي ت فاعل هذا صاحب ل ح ي ة فلا تغرنك و إ ن ر أ ي ت فاعل هذا ي ق ر أ عليك آ ي ة من كتاب الله أ و حديثا عن رسول الله حرف معناه و أ ف س د فيه فلا يغرنك ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء وهو حي فوق هذه ا ل ح ي ا ة قال عنهم إ ن ه م يقولون من خير قول البريه وقال عنهم أ ن ه م يحسنون القول ويسيئون الفعل فلا يغرنك مثل هذا الكلام فهذا واحد منهم متحدث باسمهم في مصر ها هنا يكتب على موقعه ان اليهود من ش أ ن ه م أ ن يتحصنوا بالجدر و أ ن يتحصنوا في القرى وقد حال بيننا وبين اليهود قد حال بيننا وبين اليهود قومٌ قد حال حال بيننا اسمع بيننا من المرتدين والمنافقين في مصر فلا نخلص لليهود حتى نقتلهم جميعا هكذا يقولون من المرتدون الذين يحولون بين هؤلاء وبين اليهود إ ن ه م مصر و أ ه ل مصر هم المرتدون الحائلون ولا تظنن انهم يعنون الجيش وحده لا والله بل إ ن ه م يعنون كل من خالفهم والبرهان على هذا من وجهين الوجه ا ل أ و ل عندما كان محمد مرسي يحكم مصر ها هنا كفروه وكفروا أ ع و ا ن ه كفرا صريحا وحاربوه و أ ح د ث و ا في سيناء يومها ما أ ح د ث و ا وخرجت على منبر رسول الله وقلت أ ن هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز تكفير محمد مرسي ولا من أ ع ا ن ه ولا يجوز التفجير ثم ما جرى في س و ر ي ا خير شاهد ودليل فداعش كانوا في ا ل أ ص ل ضمن جبهه ا ل ن ص ر ة فشاء الله تعالى أ ن ينقسم القوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ش أ ن ه م أ ن ه م يخرجون على حين ف ر ق ة من المسلمين ف ا ل ف ر ق ة والانقسام شانهم و د أ ب ه م كما قال رسول الله كان هؤلاء ضمن جيش النصرة فأرادوا ضمن جيش أ ن يجتمعوا هو جيش ا ل ن ص ر ة داعش وجبهات ا ل ن ص ر ة حتى يحاربوا ب ش ا ر ة ف أ ب ى جيش ا ل ن ص ر ة أ ن يفعل ذلك فقام الداعش بحرب جيش ا ل ن ص ر ة بل فجروا ق ن ب ل ة في أ ب و خالد السوري الذي كان ممثل أ ي م ن الظواهري رئيس تنظيم ا ل ق ا ع د ة في سوريا فهؤلاء يقتلون كل من خالفهم ثم ذهبوا إ ل ى الجيش الحر الإخواني فلا ك ف ر وحاربوه و و ق ت و ل لازال ي ي و م ق تظنن ل الجيش الحر فلا و ن في هذا ت ان أ هذا الرجل يعني بالمرتدين الجيش أ و ا ل ش ر ط ة فحسب بل يعني بهم كل من خالفه في معتقده وفي ر أ ي ه فهم يريدون أ و ل ا أ ن يقتلوا كل من خالفهم ثم بعد هذا يذهبون إ ل ى اليهود وكذبوا كذبوا ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيهم يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن ماذا جرى حتى توضع القنابل في محطات المترو فيقتل فيها من يقتل من الرجال البسطاء والعمال الكادحين والنساء ا ل أ ر ا م ل و ا ل أ ط ف ا ل المساكين ماذا جرى حتى يصنع ب ا لماذا ش ع ب ا ل ص ر ي م يصنع م ا جرى لماذا حولتم دائره الحرب بينكم وبين الجيش فصارت بينكم وبين الشعب اي انكم لا ترحمون احدا ولا ينجو من تكفيركم احد والله الذي لا اله غيره كان هؤلاء هم هم في الجزائر يوم خرجوا على الجيش وجرى بينهم وبين الجيش الجزائري ما جرى يقول أ ح د علماء الجزائر في كتاب له هو عند أ ه ل العلم أ ش ه ر من نار في ر أ س علم يقول هذا الرجل أ ن هؤلاء كانوا يدخلون ا ل ق ر ي ة فيقتلون كل من فيها من الرجال والنساء و ا ل أ ط ف ا ل والصبيان ولا يرحمون أ ح د ا أقول لك ه ذ ا حتى تعلم حقيقتهم وقد أ خ ر ت الكلام عنهم حتى أ ج د من الواقع شاهدا يؤيد ما أ ق و ل لك فهذه ا ل ق ن ب ل ة التي تنفجر اليوم في م ح ط ة مترو وغدا في م ح ط ة قطار وبعده ربما في سوق وبعده ربما على باب مسجد والناس خارجون من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة كما يفعلون بالعراق داعش يوم دخلت العراق وشنت حربها عليها دخلت مدن أ ه ل ا ل س ن ة وما دخلت مدن ا ل ش ي ع ة والوثائق م و ج و د ة أ ن تنظيم ا ل ق ا ع د ة درب في إ ي ر ا ن على يد إ ي ر ا ن وجيش الحرس الثوري ا ل إ ي ر ا ن ي لماذا يقتلون أ ه ل ا ل س ن ة ويدعون ا ل ش ي ع ة لماذا يفعلون ذلك فانظر في تاريخهم وفي سيرتهم واقرا ماذا يصنعون وعما يتكلمون لتعلم ا ل ح ق ي ق ة لماذا يفجر في المترو فيقتل العجائز وتقتل ا ل أ ر ا ذ ل ويؤتب ا ل أ ط ف ا ل ويؤتب الصبيان ماذا فعل هذا الشعب المسكين حتى يفعل به ذلك ثم بعد هذا يخرج خارجهم فيقرا أ و علينا آ ي ه من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم وبريء من أ ف ع ا ل ه م وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أ م ن رجلا على دمه فقتله ف أ ن ا بريء من القاتل و إ ن كان المقتول كافرا اسمع لهذا وتعلم ا ل س ن ة وعلمها أ ب ن ا ء ك ف إ ن هؤلاء القوم ي أ خ ذ و ن الشباب الغر الذي لا يعرف ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م وليس له أ ب و يرعاه ويعلمه ويحوطه بنصحه و ي س أ ل عنه إ ذ ا ت أ خ ر أ ي ن كنت يا ولدي ليس له أ ب و يرعاه ي س أ ل عنه إ ذ ا ت ش د ت لم ا هذا التشدد يا ولدي ي أ خ ذ و ن هذا الشباب الغر الذي لا راعي له ولا ناصح له فيبثون فيه ما يبثون من سموم ومن تكفير للمجتمع المسلم حتى قال قائلهم في كتاب سيار ربما تراه في كثير من مكتبات المساجد ف ي كتاب سيار ي م ل أ كثيرا من البيوت والمساجد يقول إ ن ا ل ب ش ر ي ة ا ر ت ك ت إ ل ى جاهليتها ا ل أ و ل ى فكفروا بالله تعالى ولا يعرفون معنى لا إ ل ه إ ل ا الله حتى أ و ل ئ ك الذين يؤذنون على منائر المسلمين لا يعرفون معنى لا إ ل ه إ ل ا الله حتى المؤذنون كفار حتى الناطقون م ؤ ذ و ن ك ف ر ا ل ن بلا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هذا شيخهم الذي قعد لهم واصل وبين وعلم فلذلك هم لا يتورعون أ ن يفكروا حتى في المساجد كما يجري في العراق ويجري في سوريا ل أ ن الناس عندهم مرتدون كفار كما كنت أ ق و ل قديما فكان الناس يظنون هذا مني غلوا ف ع ن د ه م لو اعتبرون كشعب ا ل مسلمين فلماذا يفجرون فينا القنابل ولماذا يقتلوننا ولماذا يعتدون علينا لم ا ل م اخبر يقتلون الشباب في الجيش الشباب والشرطة وهذا شاب د ل الجيش له يوم أو شهر أو عام ومسكين. لا جريرة له ولا عام جريرة يوم ومسكين شهر أو أو ن ذ شيئا ي ع ة ا ل إ س ل ل ا ا م أخبر ث ق ة أ ن واحدا من هؤلاء كان في السجن في المعتقل بعدما قتلوا جنوده الجنود في في ا ل أ م ن المركزي فقال له قائل وقد أ س ر هذا القائل لماذا تقتلون الجنود في ا ل أ م ن المركزي قال ل أ ن الكفار يحترون بهم والكفار هم الجيش و ا ل ش ر ط ة ل أ ن الكفار يحترون بهم فقال لهم هذا القائل وكان رجل ينسب إ ل ى علم و د ع و ة قال لهم وهل إ ذ ا احتمى الكفار بمسلم تقتلوه قالوا نعم قال لهم هذا لا يجوز ف إ ن علماء ا ل ش ر ي ع ة قالوا لا يجوز قتل المسلم ولو ا ح ت م ى الكفار به حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على أ ر و ا ح المسلمين إ ل ا أ ن تكون ا ل م ص ل ح ة في قتل هذا المسلم ك ل ي ة ق ط ع ي ة وتكون النكايه في العدو ع ظ ي م ة فقال له قائدهم انا لا أ ع ر ف هذا ولا أ د ر ي بهذا الكلام شيئا ولكن من احتمى, من احتمى بالكفار قتلناه جاهل لا يعلم ب ا ل ش ر ي ع ة ولا يعرف أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ثم يعيش في دماء المسلمين فسادا وشرا هؤلاء لا يتورعون كما قلت لكم عن تدفير جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف انتماءاتهم وما جرى في حكم مرسي خير ش ا ه د على هذا حتى لا تنصر هؤلاء وما يجري في سوريا من قتل داعش للجيش الحر ا ل إ خ و ا ن ي خير شاهد على هذا فاعلم ح ق ي ق ة ذلك حتى تعلم عمن تتكلم وعمن تدافع وعمن تناصر حتى تعلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى الغدر أ ب د ا ولا كان يرضى هذا أ ب د ا ولا يقبل هذا أ ب د ا ً صلى الله عليه وسلم يقول من أ م ن رجلا ً على دمه مسلما ً كان أ و كافرا ً كان من أ م ن رجلا ً على دمه فقتله بعدما أ م ن ه يعني قال له أ ن ت في أ م ا ن ولن تقتل فلما ق ط م ا ن الرجل انه في أ م ا ن غدروا به وقتلوه من أ م ن رجلا ً على دمه ف أ ن ا بريء من القاتل و إ ن كان المقتول كافرا فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا و ل ل ب ش ر ي ة جميعا أ ن المسلمين لا يقدرون حتى بكفار المحاربين لا يقدرون بهم المسلم لا يقدر ولا يخون ف أ ن ا بريء من القاتل و إ ن كان المقتول كافرا وتلك القنابل التي تنفجر فتصيب وتقتل هذه القنابل يقتل الناس بها غدرا وظلما هذه القنابل يقتل الناس بها خ ي ا ن ة وغدرا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الغدر أ ش د تحذير بل إ ن الله تعالى في علياء سماء يقول ما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في الحديث ا ل ك د س ي ث ل ا ث ة أ ن ا خصمهم يوم ا ل ق ي ا م ة ثلاثه أ ن و ا ع أ ج ن ا س من الناس الله تعالى هو خصمهم فكيف تتصور مصير رجل, رجل الله خصمه كيف يكون مصير رجل الله خصمه في أ ر ض المحشر ثلاثه ة أَنَ خ ص م م يَوْمَ انا ل والكلام لله تعالى ثلاثة ق ي ا م ة أ خصمهم يوم القيامه رجل أ ع ط ي بي ثم اجر ورجل باع حرا ثم أ ك ل ثمنه ورجل استاجر أ ج ي ر ا فاستوفى منه حقه ولكن لم يعطه أ ج ر ه اسمع إ ل ى هذا ا ل إ س ل ا م العظيم الذي جاء به رسول الله حتى تعلم ح ق ي ق ة ا ل ش ر ي ع ة التي نحن عليها وندير الله تعالى بها حتى تفخر ب ا ل إ س ل ا م وحتى تسعد به وحتى تعلم أ ن ما يجري من داعش و أ م ث ا ل ه ا لا ع ل ا ق ة له بما جاء به رسول الله يقول الله تعالى ث ل ا ث ة أ ن ا خصمهم يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ذكر تعالى رجل اعطي بي ثم غدر أ ي رجل أ ع ط ي مالا على عهد الله و ذ م ة الله أ ن يفي ل أ ج ل هذا المال بكذا وكذا ف أ خ ذ المال ولم يفي بالعهد أ ي اعطي مالا أ ع ط ي أ م ا ن ا أ ع ط ي شيئا بالله على أ ن يفعل فعلا حلالا ف أ خ ذ ما أ ع ط ي ه ولم يفعل م ش ا و ر ط عليه فهذا غادر فالله تعالى خصبه يوم ا ل ق ي ا م ة هذا غدر بالمال فكيف بمن غدر بدماء المسلمين كيف بمن غدر فروع المسلمين إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أ ص ح ا ب ه في ط ر ي ق فجلسوا مجلسا ونام رجل فجاء واحد من أ ص ح ا ب ه يمازحه ويلاعبه ت خ ب أ شيئا من متاعه كان حبلا صوتا ماذا يساوي الصوت عند الناس لا يساوي شيئا ما ق ي م ة الصوت عند الناس لا ق ي م ة له وهذا رجل يمزح مع صاحبه هما صاحبان يمزحان م ع ه فهجاء هذا الرجل ت خ ب أ الصوت لصاحبه فقام صاحب الصوت من د و م ه فبحث عنه ينظر يمينا وشمالا أ ي ن ظهر صوته فلن يجده ففزع خوفا ً على صوته فجاء صاحبه إ ل ي ه به وهو يضحك ويقول له أ ن ه كان ي ن ز ح فقال رسول الله رسول ا ل ر ح م ة والسلام و ا ل أ م ا ن إ ن ه لا يحل لمسلم أ ن يروع مسلما ً و إ ن كان مازحا ً لا يحل لمسلم أ ن يروع مسلما و إ ن كان مازحا هذا, هذا هو ديننا وهذه س ن ة نبينا أ م ا ما يجري هنا وهناك فبعيدا عن سنه رسول الله ولن نسمح ل أ ح د أ ن ينسب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب د ا لن نسمح ل أ ح د أ ن يلصق الغدر و ا ل خ ي ا ن ة والظلم والترويع ب ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ م ا المسلم فننصحه ونعلمه ونبين له ا ل ح ق ي ق ة أ م ا الكافر المشرك أ م ا أ م ر ي ك ا إ ذ ا تطاولت على ا ل إ س ل ا م ونسبت هذا لرسول الله قلنا لها ا ل إ ر ه ا ب بك أ و ل ى و ا ل إ ر ه ا ب بك أ ل ص ق فاذكري ماذا ص م ع ت في العراق قذفت القنابل ا ل ع ن ف و د ي ة ا ل ف س ف و ر ي ة ا ل م ح ر م ة دوليا وقانونا وشرعا على المسلمين في العراق فشوهت ا ل أ ج ن ه في ا ل أ ر ح ا م فولد الجليل مشوها بمرض ي ح ا ر الطب فيه ما هو وما علاجه وكيف السبيل لنجاه هذا المسكين الرضيع و ا ل أ م بين ا ل م ط ر ق ة والسندان بين م ط ر ق ة ا ل أ م ر ي ك ا ن وسندان مرض ولدها تبكي من هذا وهذا لا يرحمون وليدا ولا شيخا كبيرا ماذا صنعت أ م ر ي ك ا في سجن أ ب و غريب أ م ر ي ك ا تعلم الناس السلام لا إ ن السلام لا يخرج إ ل ا من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة واقرا التاريخ تعلم واقرا ا ل س ي ر ة تفهم السلام لم يرى في حكام أ ي الا متمكنين سادة إ عند المسلمين إلا عند رسول الله وعند عمر و أ ب ي بكر وعلي علي بن أ ب ي طالب كفرته الخوارج وحاربته ورغم ذلك قالوا له يا أ م ي ر المؤمنين أ ك ف ا ر ه م قال لا قال لا من الكفر فروا ع د ا ل ة ا ل إ س ل ا م يحاربوه ويقاتلوه وكان موتوه على أ ي د ي ه م و ي س أ ل عنهم اكفار هم فيقول لا من الكفر فروا اي أ ن ه م مسلمون أ ر ا د و ا الخير فلم يوفقوا له عدل ا ل إ س ل ا م لا تجد هذا إ ل ا في حكام المسلمين وملوك المسلمين الذين تقفوا س م ن ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ا ل ح م د لله رب العالمين م ح م د ا عبد ه ورسول ه صفيو من خلقه و ق ل ي ل و ا د ر س ا ل ة و بلغ ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وكشف الله تعالى به ا ل غ م ة و بعد ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله تعالى أ ب ا علي ه إ ن الله تعالى أ ب ا علي ه م ن ق ت ل م ؤ م ن ا ثلاثه إ ن الله تعالى أ ب ى علي فيمن قتل مؤمنا متعمدا ثلاثا أ ي أ ن ه صلى الله عليه وسلم س أ ل ربه عز وجل أ ن يتوب و أ ن يغفر لمن قتل مؤمنا متعمدا ف أ ب ى الله رب العالمين في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ف س أ ل ه رسول الله ف أ ب ى في ا ل ث ا ن ي ة ف س أ ل ه رسول الله ف أ ب ى في ا ل ث ا ل ث ة إ ن الله تعالى أ ب ى عليه فيمن قتل مؤمنا متعمدا ثلاثا وهذه ر س ا ل ة لكل المسلمين في كل بقعه ومكان ل أ ن ا ل ع ص ب ي ة اليوم صارت تجر المسلمين إ ل ى ا س ت ب ا ح ة الدماء وما جرى ب م ق ر ب ة منا ليس عنكم ببعيد ولا تجهلوه إ ذ خرج هؤلاء يضرب بعضهم بعضا بالنيران ا ل ح ي ة التي إ ن أ ص ا ب ت واحدا في مقتل وقع قتيلا لساعته في الساعات الاولى من صباح ه يوم من أ ي ا م الله رب العالمين والصبيان و ا ل أ ط ف ا ل والغلمان والشباب والرجال والشيوخ المتوجه إلى عمله متوجه الى ل م ت و ج ه إ مدرسته متوجه والمتوجه إ ل ى معهده متوجه وهم يضربون النار ضربا متتابعا متتاليا ذ خ ي ر ة ح ي ة تقذف الرعب في قلوب البعيدين وتجرح وتقتل القريبين لم يرعوا لقريب حقا ولا لجار ا ل ح ر م ة ولا لاسلام حقا لم يخشوا ربا ولم يخشوا أ م ن ا ولم يخشوا أ ح د ا فخرجوا بمثل هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ه م ج ي ة يضربون بعضهم بعضا لا يخافون الله ولا يرقبون في الناس إ ل ا ولا ذمه هذه ر س ا ل ة إ ل ى أ م ث ا ل هؤلاء ومن صار مسيرهم والى من يفجر ومن و يقتل في أ ي مكان بغير حق كائنا من يكون هو أ ن الله رب العالمين أ ب ى ان يقبل ت و ب ة القاتل العم على رسول الله ثلاث مرات لعظم ح ر م ة الدماء في الاسلام إ س ل م لعظم حرمة الدماء ل ا في إ دماء المسلمين بل ودماء الكافرين بل ودماء البهائم بل ودماء الطير م ص ا ن ة لها حرمه ولها ق ي م ة في ا ل إ س ل ا م فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العصفور ياتي, يأتي ل يوم القيامه اخذ بمعصيه القاتل ذاهبا به الى عرش الجبار العادل الذي لا يظلم يقول يا رب فلهذا فيما قتلني اقتلني بحق ولحق ام ق ت ل ن ي غدرا وظلما ان كان لحق فالله يعفو عنه وان كان غدرا وظلما فالله يحاسبه والله ي س أ ل ه وهو قاتل عصفور لا قاتل مؤمن موحد وهو مروع عصفور لا ر و عباد أمة ع الله هذا هو ا ل إ س ل ا م الذي جاء به رسول الله عباد الله إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم ا ل ق ي ا م ة ب اخذ ل ل المقتول بالقاتل يوم القيامة ق ا ت يجيء يوم آ بناصيته ي ب ر أ أ و د ا ج ه تشخب دما يقول يا رب س ا ل ه ذ ا فيما قتلني ياتي المقتول وناصيه القاتل بيمينه و أ و ذ ا ج ه تسيل دما في يساره ويقول لله س ا ل ه ذ ا الذي ناصيته بيدي فيما قتلني عباد الله لا يحل لاحد ان يقتل احدا غدرا وغيلا لا حاكما ولا محكوما لا رئيسا ولا مرؤوسا لا يحل لاحد أ ي ً ا كان أ ن يقتل غدرا وغيله وظلما من فعل هذا عاقبه الله وحاسبه الله ودمره الله و أ خ ز ا ه الله كائنا من ي ك و ن عباد الله إ ن ا ل إ س ل ا م العظيم بريء من هذا الغدر و أ ن ا اليوم أ ت ك ل م عن دين ا ل إ س ل ا م العظيم الذي أ ر س ل به رسول الله أ ن ف ي عنه ما أ ن ص ق به هؤلاء كذبا وزورا أ ن هذا من الجهاد في سبيل الله أ ن قتلهم للناس وتفجيرهم وترويعهم أ ن هذا ج ه ا د يكتبون به في الشهداء وهم كاذبون بل هؤلاء قتلهم مجرمون قال عنهم رسول الله أ ن ه م شر قتلى تحت أ د ي م السماء خير قتيل من قتلوه خير قتيل من قتلوه خير قتيل من ق ت ل و عباد الله إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ ت ي أ ب د ا بمثل هذا الذي يفعله أ و ل ا ء و أ ن ا أ ق و ل لهم إ ن مصر يوم جاءه المسلمون ق ي ا د ة ع م ر بن العاص الذي قال عنه رسول الله أ س ل م ا ل ن ا س ب ح ت م ن م عمر فهذا يعني أ ن عمر ابن العاص مشهود له بالجنه جاء عمر ابن العاص ل ي د خ ل مصر وحاصر ح ص ن ه ا فلم يقوى عليه فأرسل إليه عمر بأربعة آلاف مقاتل علي ه ف أ ر س ل إ ل ي ه عمر ا ل خ ط ا ب ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف م ق ا ت ل على ر أ س ه م الزبير ب ن العوام الزبير وما أ د ر ا ك ما الزبير حوارم رسول الله وابن عمته و أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة قتله رجل يوما لما حارب علي بن أ ب ي طالب في و ق ع ة ا ل ج م ل وكان الزبير أ س د ا هصورا لا يقوى أ ح د أ ن يلقاه سيفا لسيف فجاء إ ل ي ه هذا الغادر وجعل الزبير في صلاته بين يدي الله رب العالمين فطعنه فقتله ل أ ن ه لا يقدر على الزبير إ ل ا كذلك ثم ذهب إ ل ى علي بن أ ب ي طالب وقال أ ب ش ر يا أ م ي ر المؤمنين فقد قتلت الزبير فذرفت عينا علي بن أ ب ي طالب فقال قال لي رسول الله بشر قاتل ا بن صفيه بالنار فهو الزبير رضي الله عنه ارسله عمرو بن الخطاه إ ل ى مصر اربعه الاف مقاتل على راسهم الزبير بن العوام ليفتحوا مصر ويدخلها الاسلام فحاصر الناس الحصن فلم يقدروا على دخوله فقال زبير بن العوام ائتوني بسلم ف ج ا ء له بسلم فصعد سور ا ل ح س ن وقال إ ذ ا كبرت و ا فكبروا بتكبيره فصعد الزبير فوقف على سور حصن مصر والعجم أ ت ب ا ع المقوقص خلف السور من تقدم نحوه قيد انمله فتكوا به فتكا فصعد الزبير على هذا السور وكبر فكبر المسلمون جميعا بتكبيره فظن أ ت ب ا ع المقوقص أ ن الحصن قد فتح و أ ن بابه قد انكسر ودخل المسلمون فهربوا فدخل الناس هذا الحصن ب ش ج ا ع ة الزبير بن العوام وقد عرض نفسه لموت محقق من اجل ن ان ر الزبير التي بها تحلى العوام يدخل ا ل إ س ل ا م مصر وما قدر المسلمون على فتحها فما نحن فيه من ن ع م ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن بالله إ ن هذه ا ل ن ع م ة الفضل فيها بعد الله ل أ ص ح ا ب رسول الله للزبير بن العوام الذي كاد أ ن يدفع روحه وحياته ثمنا أ ن يرفع ا ل آ ذ ا ن فوق هذه المنابر أ ن يرفع ا ل آ ذ ا ن في صحون هذه المساجد. هذا ه ل م س الاسلام ج د هذا ا العظيم الذي دفع ا ل ص ح ا ب ة لاجله ارواحهم ودمائهم واموالهم هذا الاسلام الذي دخل مصر منذ ا ر ب ع ة عشر قرنا من الزمان و ر ج ا ل يحمون الاسلام ويذبون عن حياطه عندما قاتلوا التاثار وقاتلوا الصليبيين عندما وقفوا ل ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ س ت ا أ ن ص ا ر ه فصدق فيهم قول رسول الله أ ن ه م الجند الغربي الذي, يسلم إذا وقعت الذي ينجو س ل م إذا اذا اتهمت الفتن مصر التي ت ج ل الله على أ ر ض ه ا أ ر ض سيناء وهو يكلم موسى اليوم يجري عليها ما يجري ينبغي للمسلمين أن ي ح و ان أ مصر بشهادة ب إله إلا الله لا إلا ل ت و ح ينبذوا د الصحيح ا ا ل ي و إ م الصحيح والتعاون والتناصل ا على ر والمعروف والخير والتقة ي أن ن ب هذا العدوان وهذا, وهذا التقاتل ان ينبذوا الخروج على ولاه ا ل أ م و ر لا يذكرون إ ل ا مسالبهم منذ أ ي ا م خ ل ي ل ة خرجت رئيس جهاز ا ل إ ز ا ع ة والتلفزيون المصري ف ق استطاعت ل ا قوات ا ل أ م ن أ ن تمسك بمطار ا ل ق ا ه ر ة كميات ك ب ي ر ة من الكتب ا ل ش ي ع ي ة ا ل ق ا د م ة من العراق فتحفظت عليها ا ل ح ك و م ة و أ م ر ت ا ل ح ك و م ة ب إ ح ر ا ق هذه الكتب لان مصر س ن ي ة ولا يبقى فيها إ ل ا مذهب أ ه ل ا ل س ن ة لماذا لم تشكروا الحكومه على هذا وتذكروا خيرها في هذا الا تحسنون إ ل ا السباب الا تحسنون إ ل ا ذكر ا ل م ع ا ر ف الا تحسنون إ ل ا التهيج ماذا لو هاج الناس وخرجوا و ج ر ى ث و ر ا ت ث ا ل ث ة فمن يضرك الناس ومن يمسك زمام ا ل أ م و ر اتريدون أ ن تكون مصر كسوريا وليبيا اتريدون هذا أ ت ر ي د و ن الدماء فيها أ ن ه ا ر ا اتريدون أ ن تخرب المساجد اتريدون أ ن يقتل الدعاه والعلماء اتريدون أ ن يقتل ا ل أ ط ف ا ل اتريدون أ ن تغتصب النساء كما يجري في سوريا يدخلون على ا ل م ر أ ة أ م ا م أ ب ي ه ا و أ م ا م أ خ ي ه ا و أ م ا م أ م ه ا فاذا ر أ و ه ا حسنه الوجه وحسنه البدن قالوا دونكم هذه فينزل هؤلاء الكلاب المجرمون على بدن هذه ا ل م س ك ي ن ة والنار فوق ر أ س أ ب ي ه ا وعند قلب أ خ ي ه ا يزنون بها جهارا ل ن ه ا ر والناس ينظرون ا نريد أ ن يقع هذا بمصر إ ن السوريين مات منهم من أ ط ف ا ل ه م لا يزيد على م ئ ة أ ل ف طفل سوري جوعا في المخيمات وبردا اتريدون هذا لمصر اتقوا الله رب العالمين اتقوا الله رب العالمين وتاسوا ب س ن ة رسول الله واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من ف ا ج ر واياك ان تنصر القتل بقولك أ و فعلك يا ل ه ن تعينهم على القتل والفتك بالمسلمين اياك ثم اياك ف إ ن ه م والله لو تمكنوا سيقتلون كل من يقع تحت أ ي د ي ه م ممن يخالفهم و الله أ س أ ل أ ن يهدي المسلمين أ ج م ع ي ن اللهم اهد ي المسلمين أ ج م ع ي ن اللهم, اللهم اصلح ذات بين المسلمين أ ص ل ح ذات بين المسلمين اللهم ا ح ف ل م س ل م يا ن ج رب العالمين ح ق ه د ك ل ة ا ل ل م م س اللهم احفظ مصر يا رب العالمين اللهم احفظ مصر يا رب العالمين اللهم اجعلها في أ م ا ن ك يا رب العالمين اللهم إ ن ا استودعناك أ ر ض ن ا وديارنا اللهم انا استودعناك ارضنا وديارنا واموالنا و أ ب ن ا ء ن ا و أ ع ر ا ض ن ا ودماءنا اللهم إ ن ا س ت م د ع ن ا ك أ ر ض ن ا وديارنا و أ م و ا ل ن ا و أ ب ن ا ء ن ا ودماءنا واعرابنا اللهم احفظ وداء عنا اللهم احفظ وداء عنا اللهم, اللهم, اللهم ان ح ف ظ و ا ع ا اللهم إن ر ت ا ل ن ا في فتنه فاقبلنا إ ل ي ك غير مفتونين اقبلنا إليك, اليك غير مفتونين ولا ظالمين ولا معتدين ولا ظالمين معتدين ولا ظالمين معتدين اللهم ان لم تهد المفجرين فانتقم منهم اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين احفظ ت بحفظك يا رب العالمين اجمع العالمي. على الحق كلمه ابنائها وقو الحق ج ن في الحق جندها قو في الحق جندها, قوث الحق جندها. ق و في الحق جندها واحفظ يا رب العالمين ارضها واحفظ ارضها اشف م ر ا ن ا وارحم موتانا واهلك من عادانا, وأهلك من عادانا. عليك بالامركان ي واليهود. واليهود عليك بمن بذلوا المال في حربنا عليك بمن عليك بمن نزل المال في حربنا خ ي م س ع ا ه م قيم س ع ا ه م ولا تحقق رجاهم ولا تحقق رجاهم اللهم احفظ ا ظ ه ر مصر سالما و ا ج ع ل و ا ح ة ل ل س ن ة و و ا ح ة ل أ ه ل ا ل س ن ة واطرد منه يا رب العالمين من تشيع ومن أ ع ا ن ا ل ق ت ل ة الظلمه اللهم احفظ مصر سالما وامنها ما دام شمس في السماء وقمر ب ر ه و ا ل ح د لله ب وأكبر العالمين الله صلى